ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تفي السيئات يومئذ فَإِذَا رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتُكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ دُعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا تنسنا تيني وأحييت نسنا تيني فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإيشرك به تؤمن فالفكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء مَاءً وما يتذكر إلا من ينيب مَوْتِهَا الله مخلصين له الدين ولو لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فَيَوْمَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَسْتَطِيعُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْئًا لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ